الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقالعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وَأَمَّا عاد فأهلكوا بريح صرصر عَاتِيَةٍ سخرها عليهم سبع ليال وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية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 الملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من لِيَكْتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُهَا مُقْرَأُ كِتَابِي إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي ملاق حِسَابِي فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من اوتي كتابه بشماله فيقول, فيقول يا ليتني كتابيا ولم اذر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عني مالي هلك عن الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسل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 طليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض لا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإن